غن عقلب يد خيلك لا استرضينا ولا من ي Місяць, ти був там, а ти був там, اصفي قلبك القاسي ولا يكن صلبين وهمك يا الغضي قلبي عن اللعائذ قد شال كروب السنافي للقصيد على مغغاك انتمرناي وعلى كيف تمشيناي رجيتك انت رجيتك رج اللي أدب عنك وتحمل العذاب بالحب واخصال